بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قال شيخ الإسلام المتامية رحمه الله في الكلام على سؤال رب بمعاقد العزي العرشي يقول مع أن هذا الدعاء السلف. فيه قولان, في قولان عماء قال الشيخ أبو الحسن القدوري في كتابه مسمى شرح الكرخي قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف, أبا يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمعاقل العز من عرشك أو بحق خلقك كأنه رأى أن معاقل العز جزء من العرش أو من العرش يعني من ذي أتبارها طبعيب أو موضع من العرش يقول وهو قول أبي يوسف قال أبي يوسف ما عقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا كأنه رأى أن العرش إنما صار عزيزا لأن الله استوى عليه يقول فلا أكره هذا مع إن لم يثبت أن ما أن من أسماء الله أن ما عقد العز من عرشه هو الله يقول أكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشاعر الحرام من أصلح الكلام نقل عن السلف في عدم السؤال بحق أحد وهو التوسل البدعي المختلف فيه وقد نص على التراها أبو يوسف وأبو حنيفة رحمه الله تعالى وقد نقلها شيخ الإسلام من كتب الحنفية المعتمدة فصار في المسألة هذا النقل الواضح ورجحه شيخ الإسلام لأنه موافق للأدلة قال القدورى المساله بخلقه لا تجوز لانه لا حق للمخلوق على الخالق هذا فيه نظر من جهه انه يعني ان هناك حق احقه الله على نفسه وأما من جهه أنه لا حق كما يكون من جنس ما للمخلوق على المخلوق فنعم لو حق استوجبه المخلوق بنفسه استحقه بنفسه فهذا ليس للمخلوق حق على الله من هذا النوع، وإنما حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يسقى بشيء حق حقه الله على نفسه، وحق المؤمنين في نصر نصرة الله لهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وما أوجب الله على نفوسنا رحمة، فكل هذا من مما أوجبه الله على نفسه وكتبه على نفسه لم يستحقه العباد بأنفسهم. قال الله عز وجل وما من دابة إلا على الله رزقها لكن لا توجب على الله بنفسك ولا ترى أن هذا حق تستحقه انت مجردا أو بنفسك وانما هو, هو الذي تفضل بذلك فلو سألت الله عز وجل بما احقه على نفسي فكان هذا من صفاته لكن الحق المخلوق الذي للمخلوق فلا حق للمخلوق على الخالق يقول فلا يجوز يعني وفاءا وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره فإن قيل الرب عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به فهل قيل يجوز أن يقسم سبحانه يجوز هل قيل يجوز أن يقسم عليه سبحانه وتعالى بمخلوقاته وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى يقول زيها بقى أنه في سؤالنا ربنا حنقسم عليه بالمخلوقات لا يقول قيل لان اقسامه قيل لا تعمل لأن اقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والسماء عليه إقسمه هو عز وجل بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته واقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحظ غيرنا أو منعه أو تصديق خضر أو تكذيبه فهذا فيما تخاطب به الله وفيما تخاطب به الناس لا يجوز لك ذلك. الله عز وجل له أن يقسم بما شاء لأن ذلك ما ردوه إلى آياته وقدرته وتعظيمه وتوحيده. أما أنت فتعظيم منك للمخلوق الذي تقسم به، فكيف تقسم على الله ببعض خلقه؟ يقول ومن قال لغيره اسالك بكذا فاما أن يكون مقسما بمقسم فهذا لا يجز بغير الله تعالى يقول ومن قال لغيره اسالك بكذا فاما ان يكون مقسما فهذا لا يجز بغير الله تعالى ومن قال لغيره اسالك بكذا فاما أن يكون مقسما فهذا لا يجز بغير الله تعالى والكفاره في هذا على المقسم لا على المقسم عليه يعني اذا حلف بالله عز وجل فقال أسألك بالله فحل... ف... فلم يجب كانت الكفارة في هذا على المقسم على الحالف لا على المقسم عليه كما صرح بذلك أئمة الفقهاء وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما يقول بسبب زي ذا بحق جعفر أو يقول له ب... يعني عشان خطري لو قال له ذلك عشان خاطر فلان لأجل فلان لحق فلان كل ذا ما فاش قسم أصلا إنما لكن لابد أن يكون هذا الفلان المذكور إنما هو له سبب يقتضي أن يجيب ذلك الحق يعني أقول له لحق أبيك وهو أبو ده لو, لو كان هو إيه له سبب في بره وإحسانه إليه مثلا يقول فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يلوز وإما أن يكون سائلا به وقد تقدم تفصيل ذلك لو يسأله بحق المخلوقين فذل الذي أنكره أبو حليفة وكما ذكرنا أنه لا بد أن يكون يسأله بسبب يقتضي إجابة الدعاء وليس مجرد أن فلانا هذا دو منزلة عند الله يقتضي أن يجاب دعاءك أنت إلا أن تكون تسأل الله بحبه بمتابعته بكونك ممن آه يعني آه أطاعه أطاع النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ونحو ذلك وكذلك من يسأل الله بمخلوق وهو العمل الصالح فإنه سؤال لله مخلوق. وكذلك أن يسأله بدعاء فلان فإنه سؤال لله مخلوق وهو يقتضي إجابة الدعاء ليس مقسما من سأل الله قال أسألك بنبيك أتوسل إليك بنبيك فقصد بذلك دعاء نبيك نتوسل إليك بنبيك يعني بدعائه فهذا سؤال بمخلوق لأن فعل العباد من أسعار العباد ولكنه سؤال بسبب يقتضي إجابة الدعاء الرسول قد دعاك لنا يا رب فاستجب لنا الرسول قد دعاك لأجلنا فهذا الذي يدعو وتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث الأعمى أما ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وذات إبراهيم وذات موسى وذات عيسى فذواتهم وجاهوهم عند الله عظيم ولكن هذا ما علاقة ذلك بإجابة الدعوة بإجابة الدعاء بذلك قال هذا التصريب الذي قد تقدم أنه إذا كان سائلا بشيء يكون هذا الشيء سببا في إجابة الدعاء يقول اللهم إني قد كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغب قبلهما أهلا ولا مالا إلى أن قال اللهم إن كنت فعلت ذلك وتقديم ورغيه في الشرب, الشرب اللبن فإن كنت بعد ذلك ابتغاء واجهك فافرج عنا ما نحن فيه فهو يسأل الله بالعمل الصالح وهو عمل مخلوق لكنه سبب يقتضي إجابة الدعاء يبقى هل يسأل الله عز وجل بشيء من خلقه آه عندنا عشان نتكلم على العموم أبو حنيفة رحمه الله قصدهم لأ بحق أنبيائك ورسلك وحق البيت الحرام ومشارهم بأعيان أليس كذلك لم يقصدوا الأعمال لم يقصدوا المنع من سؤال الله بالأعمال أو بدعاء الصالحين وإنما قصدوا أعيان المخلوقين وإن أطلق اللظ من جهد الدليل عندنا أذل على جواج السؤال بالخلق ببعض الخلق إيه هم الخلق دول دعاء المسلم الصالح والأعمال الصالحة التي عملتها وهذه مخلوقة لكن كلمة مخلوق لما تطلق قصدهم عين المخلوق فلذلك قالوا لا يسأل الله بمخلوق ولا يسأل بحق مخلوق لا ينبغي لا يدعو الله إلا به عز وجل يعني لا يسأل الله بشيء من خلقي بأعيان من خلقي وإنما يسأل الله ما الذي يجوز الذي يدوذ الله بعمل صالح أو بدعاء مسلم صالح وهذا من سؤال الله بخلقي الجائز أما عين فلان ذات فلان جاه فلان فهذا لم يرد وإن كان فيه خلاف كمانا كبيرا كمان. ايه نستمع فاكتبها الكلام احنا بنوجه الكلام بتاع ابي حنيفة وابي يوسف في تعميم المنمع فبنقول ما يحملش كلامهم أصلا على المخلوقات اللي هي أفعال العباد لا احنا بنحمل كلامهم على أعيان المخلوقين لأن كلامهم أصلا وإن كان لفظه عاما إلا أنهم إنما قصدوا من قرائن المذكورة اللي يقول لا يقول أكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلت وبحق البيت الحرام ومشع الحرام فكل ذا يبين أن مقصودهم أعيان وذوات المخلوقين يكرهون السؤال بذلك فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يلوز وإما أن يكون سائلا به وقد تقدم تفسير ذلك إنه لابد أن يكون سببا يقتضي إجابة الدعاء وإذا قال بالله افعل كذا فلا كفارة فيه على واحد منهما إذا كان على سبيل السؤال إذا كان سائلا به لا مقسما يعني يقول له من أجل الله افعل كذا فبيقول له من أجل الله افعل كذا فبيقول له بالله تفعل كذا وإذا قال أقسمت عليك بالله لتفعلن أو والله لتفعلن فلم يبر قسمه لازمة الكفارة بالحالس فيبقى عندما بالله دي تحتمل اتنين تحتمل القسم وتحتمل ايه السؤال. إذا قال إذا قصد بذلك القسم لو قال أقسم بالله عليك لتفعلن أو بالله عليك لتفعلن وهو يقصد القسم كان ذلك يمينا تلزم فيه الكفاره واذا قال بالله يعني أسألك بالله زي لله ما شكرا وعندما يقول لله فتني بالله يعني أسألك بالله لحق الله لأمر الله علينا بالصدقه أو نحو ذلك تصدق عليه أو افعل كذا فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما يقول والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا كما كان يفعل البراء ابن مالك وغيره من السلف فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب أشعف أغبر ذي طمرين منفوع بالابواب لو أقسم على الله لا لأبره اذا هناك قسم على الله في الدعاء مشروع في مواضع وذلك لمن كان من اولياء الله الصالحين علم ان الله عز وجل يبر قسمه ولو اقسم احد على الله في دعائه فلم يفعل الله عز وجل ما اقسم عليه كان عليه كفاق لأو قال والله يا رب لا تفعل كذا يسأل الله بالقسم على الله هو مش زي البراء طبعا هو فاكر نفسه زي البراء ففعل يبقى وربنا لم يستجب له إذا عليه كفارة في ذلك كما ذكر أن القفارة هنا على المقسم لا على المقسم عليه لكنه يذكر أن هناك قسم مشروع على الله لو أقسم على الله لأبره وفي الصحيح أنه قال لما قال انس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثمية الربيع فقال صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فعفى القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله العبر هم كانوا رفضين الدية ورفضين العف لو يريدون القصاص كانت أخت أمث فقال يا رسول الله تكسر ثانية الريع والله لا تكسر ثانية الريع بيحلف بس هو مش أزل الاعتباد على الحكم لكن أزلنا ربنا حاجة فيها فرق بس دور وشوف لنا مخرج والله ما يحصل الكلام ده فهو ثقة بالله عز وجل أنه سيكون نكي واخرج فلما أقسم على الله عز وجل أرضى الله عز وجل الخصوم ورضوا بالعفو وأرضهم الله هذا من ذلك الحلف بالله تفعلن هذا الأمر فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقساما عليه مخلوق يبقى السؤال بفلان إما أن يكون قسما وإما أن يكون سؤالا فإذا كان قسما كان أشد وأغلب إذا كان المقسم به مخلوقا المشروع لمن يعني عرف عنه ذلك لمن كان من أولياء الله الصالحين لو أقسم أن يقسم الله به عز وجل وأما السؤال بالمخلوق فأعيان المخلوقين لا يشرع السؤال سؤال الرب عز وجل بها وأما أفعال صالحة تعبدت بها لله وأخلصت فيها لله فتسأل الله بها في مشروع وأن تسأل الله بدعائي عبد صالح بأن تدعو يتطلب منه أن يدعو لك ثم تقول اللهم إني أتوجه إليك بفلان وأسألك بفلان وأتوسل إليك بفلان تعني به بدعائي فهذا أيضا مشروع وأما أن تقصد بذاته فهو ليس بمشروع فهذا تفصيل هذه المسألة في من يسأل الله بحق بخلقه فإما أن يقصد القسم وده أشد أنه مغلب في التحريم شرك وإما أن يقصد السؤال والسؤال إما تكون بما ورد به الدليل وهو الأفعال الصالحة أو دعاء الصالحين وإما أن يكون مما لم يرب به الدليل وهو حق فلان وذات فلان فهذا التوسل الممنوع على الراجح يقول وينبغي للخلق أن يدعو بالأبعية المشروع الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه صراط المستقيم الذي صراط الذين صراط، وأنه صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد تقدم أنما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي فهذا حديث باطل، لم يروه أحد من آل العلم. ولا هو في شيء من كتب الحديث وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء قال الشيخ الألباني هذا باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة يقول إنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه ولم يذكروا فيما شرع للمسلمين فيه هذه الحال التوسل به يعني كتب الفقه مليئة ب أحكام صلاة الاستسقاء لا يوجد كتاب فقه إلا وفيه صلاة الاستسقاء فهل ذكر العلماء أن يقولوا في دعائهم اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك فاسقنا اللهم اسقنا بحق نبيك لم يذكر ذلك أحد هذا دليل على أن هذا ليس بمشروع لم يذكروا في مشروع المسلمين في هذه الحلقة توسل به كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة به والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال وإن كان بينهما فرق اللي هو السؤال بفلام وسؤال ودعاء غير الله سؤال فلان يقول بينهما فرق فإن دعاء غير الله كفر جاعهم مهم جدا الكلام ده تفصيل في التفريق وفي التفصيل إن ليس كل أنواع التوسل يكونوا 빵 وإن كان بينهما فرق فإن دعاء غير الله كفر ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين لا الانبياء ولا غيرهم عن أحد من السلف وائمه العلم وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من ائمه العلم المجتهدين بخلاف قولهم أسألك بجاه نبينا أو بحقه فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله مما نقل عن بعض المتقدمين زي ما نقل عن عثمان بن حنيف في, في قصة الرجل الذي له حاجة عند عثمان بن عفان وقد ذكرنا أن الراجح ضعف هذه القصة أن الرجل, الرجل الذي كان له حاجة عند عثمان بن عفان فكان عثمان لا يلتفت إليه فمر بعثمان بن حنيف فقال له ائت الميضاء ثم توضع واصل ركعتين وقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي وقال أذهب معي فسأ ووو معي فذهب فذهب معه فقضى حاجته القصة دي ضعفها الشيخ الإسلامية ضعف الشيخ الألباني ضعفها غير واحد من العلماء وأصل الحديث ثابت بس من غير هذه القصة أصل حديث الأعمه هو عند ذلك ذكر له عثمان بن في قصة ليه الأعمه فذا اللي بيقول عليه الشيخ الإسلام نقل عن بعض المتقدمين فعله لأنه قال ترجع ليك بنبيك في من لم يدعوه به النبي لأن كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا الذي نقل عن الإمام أحمد في منسك المروزي الذي يح... أولا ده قلنا بتاع عثمان بن حنيف الراجح ضعيف ونقل الإمام أحمد اللي هو فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وسؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم محمله على التوسل بالحب والاتباع والطاعة كما ذكرنا ولكنه محتمل أنه ينقل لكن هل نقل عن الإمام أحمد ولا عن حد من الصحابة ولا عن حد من أهل العلم قط أن يقول أسألك يا سيدي فلان أن ترحمني وأن تغفر لي زي ما كان بينات الورقة دي بتاعة الغوص اللي بتاعنا شوفوا الدعوة العجيبة ورقة طبعا من دي فقال إن أولئة الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون إن الله لك يصلون على النبي يا أيها اللي جمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعوة احتفال بموض العارف بالله سير المرسيا بالعباس القطب بالغوص وارث حال وارث حال فيدي الحسن الشاذلي القطب الغوث المدد ده حاجة أعلى طبعا المدد اللي هو بيمد الغوث اللي بيغيف الناس الغوث الذي يغيث الناس ولا يغضب الله الله العافيه القطب اللي بقى اللي هو الراحه يعني القطب الشيء اللي هو يدور حوله الايه الامر نسال الله العافية عايزينكم تشاركوا في الاحتفال ده يوم 14 7 2006 والليلة الختاميه يوم عشرين سبعة الموافق يوم الخميس نشأل الله العفوة هذه عقيدة أهؤلاء والمهم إن هم دول من أورادهم المتفق عليها التي لا تحتمل اختلافا عندهم في جميع الطرق الشاذلية اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة تلاقي الناس اللي مش فهمين حاجة عم مسكين الورد كده تطلع أنا أمسك أي علاقة الشاذولية راح جاء مطلع علاقة إنها واضع إنما نقول عن أبي الحسن الشاذلي نفشي والله أعلم وأعلم لإن ما وأي طريق تلاقي وتلاقي ورد عن أبي الحسن الشاذلي تلاقيها إن التوحيد أوحال ولا عذب الله ويقولون شلني من أوحال التوحيد نعوذ بالله في واحد مسلم يعرف التوحيد ويعرف شدة الله إلهه لله ويدعي ربنا ويقول الله ما من أوحال التوحيد بيشتم التوحيد سب الدين هذا ولا عذب الله ده هذا سب للدين الله عز وجل التوحيد هو دين الله فالذي يسب دين الله عز وجل لو يسميه أوحالا ويقول أغرقني في عين بحر الوحدة ويحبث الوجود نعوذ بالله هذا ما شاء الله العافية فشيخ رسولان يقول وإن كان نقل اللي هو أسألك بجاه نبيك أو بحقه مما نقل عن بعض المتقدمين فعله ولم يكن مشهورا بينهم ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل السنة تدل على النهي عنه كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما دعاء غير الله والشرك الأكبر قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل خبيث. آيات منتهى البيان لا تحتمل شيئا لا تحتمل كأويلا ولا يمكن أن تقال هذا في الأصنام دون الصالحين والذين تدعون من دونه ما يملكون من قسمير. هتقول بقى ان ابو العباس ولا يملكون ونعوذ بالله هتبقى اكفر بالله وهم يتبرؤون ممن دعاهم وسمى الله دعاءهم شركا ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال الله تعالى مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من الظالمين. لو فعله نبي وله عمل نبي لكان من الظالمين لحبط عمله وصار من الظالمين فقد يقول احد ما لا ينفعك يضرك فسوف ندعو من ينفعنا ويضرنا كان الجواب وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يبقى لو إن ألأت بنعان فعدع من ينفع يضر إذا أنت اشركت من جانب الربوبيه وكذبت القرآن في أن الله عز وجل بين أنه لا يملك النفع الضر إلا هو عز وجل وإن الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من يستجيب ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فتم دعاءهم عباده وثم ذلك شركا ولا اله والله اضلوا الخلق وقال عز وجل يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون تجعلون ان هؤلاء يخلقون او البدو والدوسوغ حتى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ألا ينطبق عليهم ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الكل يخلق ولذلك قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ايامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا يعتقد فيهم ملك النفع والضر وأنهم يضرون ينفعون فقد, فقد كفر ولا الله. وقال تعالى منكرا على المشركين عبادتهم للأصنام على أنها ترمز للملائكة التي زعموا بكذبهم أنها ذنات لله فاشتقوا لها أسماء مؤنثة من أسماء الله مثل اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان فقال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفة تلك إذا قسمة ضيذة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانظر كيف لم ينفعهم صلاح من يعبدونهم الملائكة أصلح الصالحين وهم أصلح من عام الدني آدم فكذلك لا ينفع صلاح الأولياء من يدعوهم من دون الله قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه إذا كان النبي ليس له الأمر شيء تدعي أن من دون النبي له من الأمر ليس لك من أمر شيء قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيله مع الله قليلا ما تذكرون فإذا قال أحد ان فلان يجيب الضرب يجيب المضطر إذا دعاه ويدعوه فهذا صريح أنه قد جعله مع الله إلها لأن الله قال أه مع الله إذا من قال يجيب المضطر فلان حين يدعوه قد جعله مع الله إله إذا قال فلان يكشف السوء قد جعلهم الله إلها مآخر ولا يعلم ولا. وقال سبحانه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقال هذا على لسان ابراهيم عليه السلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وتلأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخله قال شيخ الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائق يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا ولا بد هنا من التفريق بين الاستغافة بالغائب فيما وفيما لا يقدر عليه إلا الله الذي وشيره الأكبر وبين الاستغافة أو الطلب من الحي الحاضر إن التلبيث الذي يفعلون يولد الاستغافة بغير الله جائزة فاستغافه الذي من شعاته على الذي من عدوه يقول استغ... سؤال غير الله جائز ألا يجوز أن تسأل الناس إذا كنت محتاجا تقول أعطوني كذا، فعشان كده يقول نفرق بين الطلب من الحي الحاضر فيما يقضي عليه على أنه سبب وليس على أنه المالك وليس على أنه الراجب بل على أنه سبب فهذه ليس شركا بل أخذ بالأسباب مع طمأنينة القلب إلى أن الله وحده هو النفع الضار المعطي المانع كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها والذين احتجون بهذا النوع على ذلك من ابحض الناس حجة وافسدهم القياسة بل هم أتباع إبليس في القياس الفاشد انك تقول ان اعطينا عشر جنيهات زي يا بدوي ارزقني وارحمني زي سيدي فلان اغفني برحمتك مثلا نعوذ بالله هذا الذي يقف هذا استغاثه الذي من على الذي يغرق فمدر ما يقول يا رب اغفني اذا به يقول الميت اغفني هذا هو الشرك طلب على الغيب والدعاء الاستغاثة التي هي عذاب يتطل الاستغاثة على الغيب وفيما لا يقدر عليه إلا الله. يقول شيخ الإسلام ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام لأجد بن عبد السلام أحد كبار أمة الشافعية المسمى بسلطان العلماء قال لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمام فلم يعرف صحته انتهى كلام الله بن سلام اذا هو جعل مش هو شيء بيقول نقل عن بعض المتقدمين فممن نقل عنه جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الاذن بس ثقته على النبي عليه الصلاه والسلام وهو علقه على صحه الحديث ونحن نقول به بصحه الحديث هو ولم يعرف صحه الحديث تردد في صحته وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه وليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى ولا من داب السؤال بذات الرسول كما تقدم والذين توسلون بذاته لقبول الدعاء حتى يقبل دعاؤهم يعني وعدلوا عما أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم ما شرعه أنفع شيء هو أنفع سيء هو الله بأسماء وصفاته إلى عدلوا عنه إلى ما ليس كذلك فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها يعني هو بيقول اللي سألوه بالذات عدلوا عن المشروع إلى غير المشروع المشروع أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليستجاب دعائك وهو العمل الصاجف وليس أنك تتوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم لكن المسألة ان في علماء أفتوا بذلك نعم لنحن مش هنقدر نغير كلام ده دي فتاوى وإن كان فيها خطأ من جهة الاستدلال لأن حديث الأعمى لا يدل عليه على التوسل بالذات بل يدل التوسل بالدعاء يقول والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين من صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الصحيح عنه أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة فضرة ابن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لن يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عادل هذا ثم دعاه فقال له اولي لغيره إذا صلى احدكم فليبدأ بحمد ربه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعده بما شاء رواه احمد وابو داود وهذا لفظه والتلمذي والنسائي وقال التلمذي حديث صحيح. حسنهم. حديث الاعمى قال الله قال له ائتي المضاء قال له ان شئت دعوت وان شئت صبرت قال بل ثم قال ائت المضاء ثم توضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة اني اتوجه بك الى ربي في قضاء حاجتي اللهم شفعه فيه وشفعني فيه هو شفعني في شيء قال شفعوا بي الشفاعة دي تدل ان هو ايه انما يقصد دعاء النبي انا اطلب والرسول يطلب لي فصبرنا شفاعا صح <تصفيق> في فرق <فعب> <تصفيق> بين التبرك والتوصل اولا في فرق بين التبرك والتوصل ونحن نقول أيضا أن التبرك بأثار الصالحين أن التبرك بأثار الصالحين نوع من الخلاف السائغ مع ترجيح المنع مع ترجيح المنع ولكن الغلو الذي صدر من تذكر من هؤلاء البعض ممن جعل يقول يا ليتنا نساء حتى يتزواجنا الحسن نعوذ بالله من ذلك هذا غلو فظيع هذا الغلو الذي دفع إلى أن نعرف أن مقصده في النهاية الغلو المبالغ فيه الذي لا يروز في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم يؤذم فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله هذه الوسيلة تحلت لعليه الشفاعة بكلها في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن أبي داود والنسائي عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فلتقطه وفي المسند عن جابر ابن عبد الله قال من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة التاء القائمة والصلاة النافعة صل على محمدٍ ورض عنه رضا لا سقط بعده استجاب الله له دعوته رواه أحمد وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قالت النبي حسن وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد على داع دعوته عند حصول النداء والصف في سبيل الله رواه أبو داود وله اسم... وله اسم صحيف وفي المسجد والتمنذي وغيرهما عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس أذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الراجفة الراجفة النفخة الأولى والراجفة النفخة الثانية قال جاء الموت بما فيه قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وان زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت وان زدت فهو خير لك قلت الثلثين قال ما شئت وان زدت فهو خير لك قلت اجعل لك صلاتي كلها قال إذا يكفيك اللهم اهمك من امر دنياك واخرتك وفي لفظ اذا تكفى همك ويغفر دنبك تكفى همك ذنبك معناه الدعاء قول السائل أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال نبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفة وقالت تبرا صلي علي يا رسول الله وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك علي حبيث أيضا فيكون مقصود السائل أي يا رسول الله إن لي دعاء أدعو به أستجلب به الخير وأستدفع به الشر فكم أجعل لك من الدعاء قال ما شئت فلما انتهى إلى قوله أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك وفي دعوات الأخرى إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب كما بصف ذلك في ماضيه والظاهر الله أعلم أنه هناك دعاء يدعو به لأحد فليجعل دعاءه للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسوف يستجاب له في ما يريد ويكفى همه في من يهتم بشأنهم ممن يدعو له وإلا فالمشروع أن يجعل من دعائه ما ورد في الكتاب والسنة من أدعياته الكتاب والسنة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أدعية كثيرة فيها سؤال وليس انه يقتصر فقط على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كلما اراد ان يدعو ولا يدعو بشيء ولكن يظهر ان هذا في وقت معين ليخصصه للدعاء للبعض فكم يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم يجعله كله او لانه يريد شيئا معينا فخصص له دعاء معينا في وقت معين فلو له للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كان انفع له ولكن ينبغي أن يسال الله من فضله كما أمر الله عز وجل وكما سوري علامة في المواطن المختلفة وقد ذكر يقول وقد ذكر علماء الإسلام وإمة الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية الدرية فينبغي اتباع ذلك والمراتب في هذا الباب ثلاث هذا الكلام مهم جدا في من كلام الشيخ الإسلام لتيناء رحمه الله يقول والمراتب في هذا الباب بالتوسل والسؤال في الخلق ثلاث إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم فيقول يا سيدي فلان أغفني أو أنا أستجير بك أو استغيث بك أو انصرني على عدوي وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب عليه كما يفعله طائفة من الجهال المشركين وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاه أفضل من استقبال القبله حتى يقول بعضهم هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحد حتى يقول إن السفر إليه مرات يعدل حجه وغلاتهم يقولون الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعدده ونحو ذلك فهذا شرك بهم وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه وعامة من انتشر فيهم الشيعة والصوفية. المرتبة الثانية أن يقول للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله لي أو ادعوا لنا ربك أو اسأل الله لنا كما تقول النصارى لمريم وغيرها. فهذا لا فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة. وإن كان السلام على أهل القبور جائزة ومخاطبتهم جائزة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تففن بعدهم وغفر لنا ولهم وروى أبو عمر ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام فيه ضعف وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه قال ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى رد عليه السلام حديث صحيح لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره يجعلها مرتبة ثانية وهذا كلام واضح جدا انه يقول هذا غير جائز لم يكن هذا شرك وصرح في موطن اخر بانه ذريع الى الشرك لذا قلنا ان هذا من الشرك الاصغر ومن يخالف في ذلك يجعله شركا اكبر ولا دليل عليه لا من كلام شيخ الاسلام ولا غيره صدنا عن الادلة من الكتاب والسنة الذي يجعل هذه المرتبة الثانية شيخ الاسلام ليبيا يجعلها مرتب ثلاث لانها مختلفة الاحكام ولأن هذه مرتبة ثانية أقل غير جائز وأنها من البدع ولا لكنها لا تصل إلى الأولى التي هي الشرك الأكبر واللذيذ الله لأن الشرك صرف الأموال لغير الله. هذا خطاب الميت خطاباً غير مشروع. قال يا سيدي فلأ إدوا الله لي إدوا الله لنا استسق لأمتك هو في العقيقة ورد بس ورد بس ضعيف اللي عديث إيه مالك خزان الداف اللي هو ذكرنا قبل ذلك. اللي هو مالك خازم الدار أنه أتى عند فرج في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا وهذا قال ابن عجل عنه إشناده إيه صحيح, صحيح صححه لغاية خازم مالك الدار جاء بقولنا وإستخازم مالك الدار شخص مجهول ولم يطلع على ذلك عمر رضي الله عنه ولكن هذا الذي لا يستريب علم أنه محدث أنه ليس من السنة وانه من البدع وهو ذريعه كما ذكرنا قالوا في موطأ مالك ان ابن عمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا أبا. ثم ينصرف وعن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر إذا لن توسس المشروع أزيار المشروع القبر أن تدعو لأبي بكر وعمر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له وتدعو لأميرك العمر وكذلك أمس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى لا يدعون مستقبل الحجرة وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله ولا من له في الأمة لسن صدق عام ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة واختلفوا في وقت السلام عليه فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه يعني يجعل ظهره للقبلة وهو مر ويستقبل الحجرة لأن هذا هو المقصود بالسلام فكما إذا جئت إلى قبر من القبور سلمت وأنت مستقبل القبر وقال أبو حنيفة لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم ثم في مذهبه قولان قيل يستدبر الحجرة وقيل يجعلها عن يساره يعني بيقول يجي من ناحية الروضة يكون أفضل والقول الثاني يقول لا يجي من ناحية الزيادة القبلية اللي هي في الصدوفة الأول الزيادة القبلية في المسجد اللي حيخليه ساعة ما يدعي يستدر الحجرة ويستقبل القبلة لأن الحجرة ممكن أن تصل إليها من الجهة من جهة الروضة تجعل الحجرة عن يسارك والقبلة أمامك ويمكن أن تستقبل تأتي الحجرة من جهة الزيادة القبلية فإذا أردت أن تدعو إما أن تستقبل القبلة وإما أن تستقبل لي الحجرة فالسنة عندهم جميعا أن يستدبر الحجرة يجعل, يجعل الحجرة النبوية التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره ويستقبل القبلة ويدعو يقول هذا نزاؤهم في وقت السلام أما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة للحجرة والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك أن يستقبل الحجرة وقال هو وسيلتك وسيلة أبيك آدم كذب على مالك ليس لها إسناد معروف <تصفيق> وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأساني الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره وغيره مثل ما ذكر أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبل الحجرة يدعون لأنفسهم فأنكر مالك ذلك وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أنه أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعا لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق إليه ممن بعدهم والداعي يدعو الله وحده وقد نهي عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى كما نهي عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى كما ثبت في صحيح مسلم وغيري عن أبي مرفض الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رواه مسلم فلا يجوز أن يصلى إلى شيء من القبور لا قبور الأنبياء ولا غيرهم لهذا الحديث الصحيح ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر أن يجعل القبر بينه وبين القبلة كما يفعل كثير من الناس وينوي لله لكن بعض الناس الآن يذهب متأخرا جدا تماع الحجرة زيد فيها حجر... حجرة فاطمة وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت المقصورة طويلة جدا فهناك من الناس من يأتي إلى آخر المقصورة وينوي أن يجعل القبر بينه وبين القبلة كما نتخذ نحن مقام إبراهيم مصلى ونحن لا نجعل المقام بيننا وبين البيت إلا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وليس لأن مقام إبراهيم فيه قبر إبراهيم إبراهيم عليه السلام مات بالشام ولا يعرف أن هذا مقامه أي قبره بعض النشاء في ذلك المقام سيدنا إبراهيم المقام بتاعه يعني القبر بتاعه لا ليس كذلك وإنما هو الحجر الذي كان يقوم عليه حين بناء البيت فهذا البعض يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وهذا من البدع المحدث لا خلاف بين المسلمين أنه من البدع وكذلك قصد شيء من القبور يقول لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء وإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوز كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله أن لا يجوز الصلاة له الصلاة له بطريق الأولى لا ينفعش تجعله أدامك للصلاة فإزاي الصليله هو ده أكبر. ما أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا لغيره ولا له ولا غير ذلك ولا يجوز أن يشكي إليه شيئا من مصائب الدنيا والدين ولو جاز أن يشتكي إليه ذلك في حياته يعني بتقول شو يا رسول الله شايف اللي حصل للأمة ولا ألا ترى ما نحن فيه أو نحو ذلك لا لا يجوز ذلك لا يجوز أن يشتكي إليه شيئا من مصائب الدين والدنيا الدنيا والدين ولو جاز أن يشكي إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك وهذا يفضي إلى الشرك هذا الكلام من الشيخ الإسلام صريح فأن هذا النوع من التوسل البدعي ذريعة للشرك يفضي إلى الشرك وليس أنه شرك أكبر كما ظنه بعض المعاصرين وذلك لأن الشرك في هذا هو صرف العبادة لغير الله والعبادة هنا هي الدعاء وهو لم يدعو الميت ما قالوش اغفر لي ارحمني اعطني الدعاء هو العبادة فلو طلب منه أن يدعو الله له لم يكن داعيا له هو لم يدعو الميت وإنما طلب منه أن يدعو له الله وقد جعل شيخ الإسلام المراتب ثلاثا الأولى دعاء غير الله وسؤاله قضاء الحجات تقولهم أغذني وانصرني على عدوي واغفر لي ذنبي وتب علي هذا الشرك الأكبر الثاني طلب الدعاء والشفاعة منه وهو يفضي إلى الشرك وذريعة إليه فهو شرك أصغر الثالثة السؤال بالحق والجاه إما على سبيل القسم فده شرك أصغر وإما على سبيل السؤال به فعلى سبيل القسم محرم بلا خلاف إلا في القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه خلاف شاد لا يعتد به احنا ممكن له خلاف بس انا عاطين فيه خلاف عن امام رواية عن امام احمد لكن لا يعتد بذلك لانه خلاف النص كل ما خالف النص يرد ولو إلى الى امام من الأئمة. وأما على سبيل السؤال فيه فيه خلاف والراجح فيه المنع هذا ملخص كلام شيخ الاسلام في هذه الفتوى وفي كتابه قائدة جليلة في التوصر والسيلة كذلك فذلك يقول ان ذلك اللي هو الشكوى وطلب الدعاء منه في حياته لا يفضي إلى الشرك وهذا يفضي إلى الشرك لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من الأجر والثواب وبعد الموت ليس مكلفا بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء ونحوه كما أن موسى يصلي في قبره وكما صلى الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج ببيت المقدس وتسليح اهل الجنة والملائكة فهم يتمتعون بذلك وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم ويقدره لهم ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد وحينئذ فسؤال الميت فسؤال السائل الميت لا يؤثر في ذلك شيئا بل ما جعله الله فائلا له هو يفعله وإن لم يسأله العبد يعني لو, لو النبي بيدعي لنا حيدعي لنا تطلب كما تفعل الملائكة ما تؤمر به الملائكة تدعي لنا احنا نقول لهم يا ملائكت الله إذو الله لنا استغفروا الله لنا لا بدعة هذا من البدعة الملائكة تفعل ما تؤمر به وهم إنما يطيعون امر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق كما قال الله كما قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يشبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فهم لا يعملون إلا بأمره عز وجل يبقى انت تطلب منهم ليه مش ما أمرك ده ليه مطلبك منهم ادعو الله لنا ليس له أثر ولا يلزم من زواج الشيء في حياته جوازه بعد موته فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة وكان يجوز أن يجعل مسجدا ولما دفن فيه حرم أن يتقر مسجدا كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله بغدى النصارى اتخذوا قبور عن به المشادد يحذر ما فعلوا ولولا ذلك لأبرز قبره لكنه كره أن يتخذ مسجدا، لكنه كره أن يتخذ مسجدا. تدليل عن الشيخ الإسلام يقول إيه هو اتخاذ القبر النبي مسجد أنه يخش صليف في الحجر في بيته وفي صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته يصلى خلفه وذلك من أفضل الأعمال ولا يلوز بعد موته ان يصلي الرجل خلف قبره لانه قال لا تصلوا الى القبور وكذلك في حياته يطلب منه ان يأمر, يطلب منه أن يأمر ويفكي ويقضي ولا يلوز ان يطلب ذلك منه بعد موته وانساب ذلك كثير. اهل البغع بقى يقول لا نحن نروح نسأل الرسول حديث صحيح يا رسول الله ام لا وياخدوا الكلام بقى ويقولك ده حديث صحه الفلان الفلاني، بايه بالرؤية الساعه حالا يقظ وانه يقرى بالكتاب ويوريله الكتاب يقول له يا رسولك في الكتاب بدل ما يقرض على العالم يقدمه له يقرض على الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعم ان ذلك يحصل يقظا لا مناما ما الله العافية كل قناد وصفر ايه ايه بيوعد حكيله الحكايه وبيقول ما ينفعش دي ولا دي لا حكايه ولا ده التو...